وذلك بسبب العودة من المسجد بعد صلاة العشاء وأعتذر أيضا عن التغيب في الحصة الفارطة في الله المستعان ونبدأ إن شاء الله في الدرس الجديد من دروس علام القرآن وهو ليس بجديد لأنه اكمال لما وقفنا عنده في المرة السابقة وهو في موضوع الأحرف السبعة وقلنا أن موضوع الأحرف السبعة هو من أشكال ومن أغمض المواضيع وفيه نوع صعوبة وفيه خلاف شديد بين العلماء في تفسيره وذكرنا أن الأقوال وصلت إلى ما يزيد عن الأربعين قولا وبعضها أقوال لها حظ من النظر وبعض هو أقوال فيها ضعف ظاهر وأقوال كثيرة يمكن أن تقبل ولكن عليها استدراكات كثيرة جدا وقلنا أن بعد ذكر النصوص في هذه المسألة وما هو ظاهر هذه النصوص أنها تدل على أن مسألة نزول القرآن على سبعة أحرف فيه حكمة ظاهرة وهو وهذه الحكمة هي التيسير على الأمة والتخفيف عليها وخاصة كان المقصود من التخفيف لمن كانوا في صدر الإسلام من الأصحاب رضي الله عنهم وممن دخلوا في الإسلام ويصعب عليهم ترك لغتهم الأم وتعلم لغة جديدة فالقرآن نظر الله عز وجل إليهم برحمته الواسعة حيث أنهم كانوا هم النوات الأولى للإسلام وأن الهدف وأن الهدف ودورهم كان هو الدور الأعظم في هذه الأمة وهو نشر دين الإسلام وتعليمه لمن بعدهم فالأقوال التي لا تنظر إلى هذه الحكمة وإلى هذه العلة فهي أقوال مردودة وكل قول فيه تعسير وصعوبة على المسلمين في ذلك الوقت في قراءتهم وفي تعلمهم للقرآن فهو قول مخالف لظاهر الأدلة وظاهر القرآن والسنة والقرآن كما قلنا ميسر من كل وجه ومسألة الأحرف السبع هي ثابتة وأجمع العلماء على ثبوت هذه المسألة لكن اختلفوا في فهمها فهي مسألة ثابتة بالنص لكن مختلف في فهمها وتوجيهها وبلغت الأحاديث حد التواتر القطعي الذي لا يجوز رده والأقوال في المسألة قلنا كثيرة هي كثيرة تجاوزت الأربعين لكن قد ذكر العلماء أن هناك أقوال متشابهة وأقوال قريبة من بعض فقد ذكر الدكتور فهدر هومي في كتابه الجميل وكتابه الذي أنصح به كثيرا هو ميسر وشامل وفيه كل ما يريد الطالب في هذه الموضوعات وهذا الكتاب هو دراسات في علوم القرآن فتقسمها إلى أربعة مسارات كبرى فقال الطائفة الأولى هم الذين أول مدلول الأحرف السبعة فمنهم من قال أن العدد غير مراد وهذا ضعيف لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث أنه انتهى إلى سبعة فالعدد مقصود ولا شك فيه ومن العلماء تحت هذا المسار من قال أن مسألة العدد في هذه الأحرف هو من المشكل الذي لا يدرى معناها ومن ذلك من العلماء المشهورين في هذا الزمان الشيخ محمد لمين الشنقيتي صاحب أذواء البيان والعالم المشهور الأصولي المفسر رحمة الله عليه قال أنه لا يعرف معنى الأحرف السبعة والعالم مثل هذا مثل هذا العالم الجبل إذا قال لا أعرف المعنى فليس عن جهل وليس عن قلة بحث وإنما هو قاله بعد أن بحث وعلم كل الأقوال في هذه المسألة وكل التوجهات ولم يجد له مقنعا في واحد منها فقال لا أدري ما هو المعنى والله أعلم هذه الطائفة الأولى الطائفة الأولى الذين لم يذكروا قولاً واضحاً في المسألة ومنهم من أول قال السبع ليست مقصودة يقصد بها الكثرة أو يقصد بها القلة ومنهم من قال لا أذري الطائفة الثانية أن هذه الأحرف تتعلق بالمعاني وليس بالألفاظ يعني عندما اختلف عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم قالوا إنما اختلفوا في المعنى وقالوا الأحرف السبعة التي استزادها النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بها المعاني وليس الألفاظ فمن الأهل العلم الذين قالوا بهذا القول قالوا المراد أمر وزجر وحلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال يعني هذه سبع أمر وزجر وحلال وحرام ومحكماً ومتشابه وأمثال يعني هذا توجيه قال بعضهم وعد ووعيد وحلال وحرام ومواعذ وأمثال واحتجاج وهي توجيهات لهذه الأنواع السبعة من المعاني وهذا رغم أنه قد قال به بعض العلماء لكنه قول منكر وباطل وقول فاسد لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يقال أن نفس الآية تكون بوجه تحلل وبوجه آخر تحرم وهل مثل هذا فيه تيسير على الأمة؟ أبدا فالأحاديث صريحة جدا في أن الاختلاف في القراءة وليس في المعنى وأن الصحابة احتكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فصوب جميعهم فكيف يصوب ما فيه تناقض على قولهم هذا لا يجوز إذن القول الأول ليس له يعني ليس فيه نظر وليس يعني ليس فيه ما يؤخذ منه قالوا الله أعلم أو أول العدد والقول الثاني هو قول باطل قالوا ليس الخلاف القراء إنما الخلاف المعاني وهذا قول باطل الطائفة الثالثة رأت أن المراد بالأحرف السبعة الوجوه التي يقع بها التغير والاختلاف في الكلمات القرآنية ولا يخرجوا عنها وقد اتفقوا على أنها سبعة يعني هذا الكلام مقصود به أن الأحرف السبعة هذه تأتي بعض الكلمات قد تصل إلى أقصى حد أنها تصل إلى سبعة كلمات كلها بنفس المعنى وهذا قول جماعة من كبار العلماء كابن قتيبة كأبي حاتم سجستاني وجماعة من المتكلمين كالباق اللاني والرازي ومن المتأخرين السخاوي وابن الجزري وقبلهم طبعا مكة بن أبي طالب وغيرهم فهؤلاء قالوا هي تغاير من اختلاف الكلمات وذكروا لذلك أمثلة ولكن اختلفوا في التوجيه أيضا فمثلا حتى نبين هذه المسألة ونوضحها ناخذ أحد العلماء القائلين احد العلماء القائلين بهذه بهذه التوجيهات بهذا التوجيه فابن الجزري مثلا احمد الله عليه قد ذكر أن الوجوه سبع فقال ذكر اولا اختلاف الحركات إذن قد تختلف الحركات بين الكلمة والأخرى ولكن لا تغير المعنى قال بلا تغير في المعنى والصورة كقوله تعالى ويأمرون الناس بالبخل وفي قراءة أخرى بالبخل رأها حمزة والكسائي وألف والقراءة الأولى بالبخل هي قراءة الباقي باقي العشرة إذن هذا وجه، قال هذا يعني الوجه الأول، أحرف سبعة، هذا الحرف الأول. الثاني قال اختلاف الحركات أيضاً، لكن هنا مع تغير في المعنى. كقوله تعالى، فتلقى آدم من ربه كلمات، وفي قراءة أخرى، فتلقى آدم من ربه كلمات، فيكون تلقى آدم، آدم هو الذي تلقى فيكون فاعلا وكلمات هو المفعول به المنصوب وعلامة نصبه الكسرة وذلك لأنه جمع مؤنث سالم ولكن القراءة الأخرى فتلقى آدم فيكون آدم هنا مفعول به مقدم من ربه كلمات, كلمات فاعل مرفوع وعلامة رفع الظمة وهو فاعل مؤخر فالصورة نفسها صورة الكلمة نفسها لكن الحركات اختلفت وتغير المعنى بسبب اختلاف الحركات هذا الوجه الثاني من الأوجه السبعة عند ابن الجزري الثالث قال اختلاف الحروف بتغير المعنى للصورة في تعالى اختلاف الحروف قال هناك تبلو وفي قراءة هناك تتلو هناك عفوا هناك تبلو وقراءة هناك تتلو فقراءة فيها الباء وفي قراءة أخرى فيها التا قراءة ثانية كل قراءات هذه متواترة قراءة ثانية قراءة حمزة والكساء وخلف قال الوجه الرابع اختلاف اختلاف الحروف ايضا ولكن بتغير الصوره فقط كقوله تعالى اهدنا الصراط وفي قراءه اهدنا السراطه بالسين وفي قراءه قنبل ورويس هذه يعني قراءه, هذه قراءة قنبل ورويس وفي قراءه ثالثه قرى حمزه باشمام الصاد جزين اهدنا الزرات فتكون إشمام الصاد فتقرأ كأنها زي الوجه الخامس الاختلاف في المعنى والصورة كقوله تعالى فاسعوا وفي قراءة أخرى فامضوا ولكن هذه القراءة هي خارج قراءة العشر وهي قراءة شاذة ولكن معناها صحيح لأن اسعوا بمعنى امضوا وكقوله تعالى إن كانت إلا صيحة واحدة هذه قراءة العشر وفي قراءة أخرى قراءة ابن مسعود إن كانت إلا زقية والزقية هي الصيحة هي نفسها نفس المعنى ولكن اختلفت الكلمة هذا اختلف الصورة في صورة الكلمة أيضا فقال هذا وجه خامس الوجه السادس تقديم وتأخير لقوله تعالى فيقتلون ويقتلون وفي قراءة أخرى قراءة متواترة قراءة حمزة والإساء وخلف أيضا فيقتلون ويقتلون قراءة أخرى متواترة هذه الوجه السابع الزيادة والنقصان لقولي تعالى ووصى وفي قراءة وأوصى وهي قراءة أيضا متواترة قراءة نافع وابن عامر وأبو جعفر قراءة أوصى وباقي العشرة قرأوا وصى وكقراءة في سورة الحديد فإن الله هو الغني الحميد وفي قراءة في فإن الله الغني الحميد بدون هو ويقراءة أيضا متواترا فعلى كل حال هذه أمثلة سبعة أوجه سبعة ذكرها ابن الجزري وغيره ذكر أوجه أخرى ولكن هو نفس المسار يعني أن الإشكال في الكلمات التي وقعت في القرآن وعموما لا تغير في المعنى إلا في القليل وعموما تفسر الآية بالوجهين إذا تغير المعنى فلا يوجد طفات أبدا في هذه التوجيهات ولكن قد انتقد على هذا المذهب أيضا فإنه هذا مذهب يعتمد على استقراء القرآن ومعرفة القراءات وما ترجع إليه من الوجوه وهو يعني مناسب لقوله صلى الله عليه وسلم فقرأوا ما تأسر منه وكما في القرآن فقرأوا ما تأسر من القرآن ولكن هذا التفسير يعني فيه مراعاة للغات وللهاجات العرب حين نزول القرآن ولكن فيه إشكالات فالأمثل التي ذكرها العلماء هذه فيها من القراءات الشاذة أو الضعيفة فلا يقع توجيه ولا يصح هذا التوجيه إلا بالاستعانة بالقراءات الشاذة والضعيفة والمنكر أحيانا وبعض الأمة لا يمكن أن يفرق بين هذه القراءات قد يصعب عليه فهناك طوائف من هذه يشق عليه تعلم مثل هذه المسألة فلذلك قالوا هذا ليس في تيسير على الناس والعرب وهذا يعني هذا أقوى رد هنا وأكثر ما أو نقول أقوى ما رد به على هذا القول هو أن العرب لم يكونوا يحسنون الكتابة ولا القراءة أيضا والوجوه ذكرها ابن الجزر هنا هي تتعلق في الغالب بطريقة الخط وباختلاف صورة الكتابة للكلمة وفوق كل هذا هذا القول لم يذكر عن أحد من الصحابة ولا من التابعين إنما جاء بعدهم الطائفة الرابعة والأخيرة رأت أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب إما في القرآن ككل وإما في الكلمة في بعض الكلمات قال الإمام العالم من علماء السلف أبو عبيد القاسم بن سلام حماه الله قال أن القرآن نزل بسبع لغات من لغات العرب فأكثره بلغة قريش وبعضه بلغة هذيل أو ثقيف أو هوازن أو كنانة أو تيم أو اليمن فهذه قبائل العرب وبطون العرب وأعترض على هذا الكلام كلام أبي عبيد أعترض عليه أن القارئة ليس مخيرا هنا لأن إذا كان بعض القرآن أو أكثر القرآن بلغة قريش وبعضه بلغة ذيل إذن على القارئ أن يقرأ بجمع الأهرف هنا لأنها متفرقة في القرآن ليست في موضع واحد يعني لم يقل كلمة هذه تقرأ بسبع أو بسبعة أوجه قال القرآن كله مكون من هذه اللغات السبب فهذا فيه صعوبة لأن على القارئ أن يعرف كل هذه اللغات والأدلة لم تدل على هذا فحديث عمر وهشام وقد اختلف اختلافا شديدا ولكن لسانهما واحد وكلاهما من قريش وهذا الفعل إذا نظرنا إليه فيه مشقة على الناس كما ذكرنا فكل فالقارئ عليه أن يحيط باللغات السبع وهذا فيه صعوبة وتعسير القول الثاني داخل هذا المسار وهو قول كثير من المحققين من أهل العلم وعلى رأسهم ابن جرير الطبري رحمه الله وهو قوله الطحاوي ابن عبدالبر وذكر عن السلف من التابعين ومن أتباع التابعين أيضا أنها سبع لغات في المعنى الوحد لأن العرب كانوا متباينين في الألفاظ فلو أراد نفي عادته وحمل لسانه على غير دربته تكلف ذلك منه حملا ثقيلا ولم يستطع ذلك إلا بعد تمر وتعلم شديد لذلك أقرأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما علموه وبما فقهوه من لغتهم وقد قال الإمام المحدث الفقيه صفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال السبعة الأحرف كقولهم هلما وأقبل وتعالى إذن هذا لفظ هذا معنى واحد لكن الألفاظ اختلفت فقد تأتي بعض القبال لا يستعملون إلا هلم هلما, هلما بناء. هلما إلى المسجد وبعضهم يقول تعالى نذهب إلى المسجد لكل قبيله تستعمل كلمه وهذا مثال من سفيان بن عيينه وصح ذلك ايضا عن ابن مسعود فابن مسعود رضي الله عنه وارضاه قال كقول احدكم هل وتعالى فهو يعني قول صحابي صح عنه يتعين منه أو من قرأ قال من قرأ على حرف فلا يتعين أو فلا يتغير نسيت اللفظ هنا فلا يتعين أظن من قرأ على حرف فلا يذهب إلى غيره هذا معنى ما قاله فلا يبحث عن غيره فيكتفي بهذا اللفظ وحتى لو نظرنا إلى هذا القول ويظهر منه القوة ويظهر منه التوجيه السديد وعلى فيه قول صحابي وفي اقوال التابعين ومع ذلك فقد اعترض ايضا على هذا القول من ذلك ان هذا القول قالوا لا يسعف في تخريج القراءات وتعليل وجودها واختلافها لأن الأحرف على هذا المعنى ليس لها صورة موحدة بينما القراءات المتواترة لها صورة واحدة وتختلف في النطق والآداء ومن ذلك أيضا ومما رد به على هذا القول أن هشام بن حاكم قراشي فلا داعية لإنكار عمر عليه لأنه قراشي مثله أما قولهم هنا مثلا القراءات المتواترة لها صورة واحدة فهذا يرجع إلى مفهوم جمع القرآن على حرف واحد لأن عمر لأن عثمان رضي الله عنه عندما قال للقراشيين الثلاثة الذين, كتبوا الذين نسخوا القرآن وكان على رأسهم ومعهم زيد بن ثابت قال لهم عمر رضي الله عنه قال لهم إن اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه أنزل أو فإنه نزل بلغتهم فالقراءات خرجت من أو يعني ظهرت بناء على الحرف الذي كتب به القرآن وهذه الأحرف نتكلم عن, عن أحرف ظهرت في عند نزول القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك اعتراضهم بهذا فيه نظر وعلى كل حال المسألة كما ذكرت من الأول المسألة متشاعبة ويكفينا نحن كطلاب علم أن نتعلم هذه المسألة وأن نعرفها حتى لا يأتي من يشبه عليها ويأتين بشبهات ويذكر لنا أشياء ربما ليس لنا رد فيها فعلى الأقل نكون لنا علمنا أقوال العلماء, علمنا أقوال العلماء في هذه المسألة وعرفنا توجيهاتهم وفهمنا ما هو عموماً مسألة الأحرف السبعة والأحاديث الواردة فيها ف من أراد زيادة البحث والتنقيب فلاه ذلك والترجيح عموما الحقيقة الترجيح في هذه المسألة صعب جدا ولذلك توقف جماعة من كبار العلماء فيه فابن تيمية وما أدراك ما ابن تيمية العالم الحبر المحقق الموسوعة فصل المسألة وعرض كل الأقوال ولكنه لم يذكر رأيه فيها لم يقطع،, لم يقطع إنما وجه ضعف قولا وقوى قولا ولكن لم يذكر ما هو قوله في المسألة أو الراجح الذي يره وكذلك ابن حجر العسقلاني حما الله وهو من أئمة أهل الحديث والفقه والشيخ محمد لمين الشاقية من المعاصرين كذلك سئل عنها فقال الذي ترجح لدي أني لا أعرف معنى وابن الجزري وهو من هو في علم التجويد وعلم القراءات وكل ما يتعلق بعلوم القرآن قال لا زلت أستشكل هذا الحديث وأفكر فيه وأمعن النظر من نيف وثلاثين سنة حتى فتح الله علي بما يمكن أن يكون صوابا إن شاء الله يعني نظر في هذه المسألة أكثر من ثلاثين سنة وعندما رجح وظن أنه راجح ذكرنا أن العلماء اعترضوا على قوله وعلى ترجيحه الذي لم يقوله ولم يذكر إلا بعد بحث لسنوات وسنوات ومع ذلك اعترضوا عليه باعتراضات كثيرة جدا فالخلاصة الآن خلاصة المسألة أن الأحرف السبعة التي رجحها أكثر العلماء أنها في القراءة وليست في المعنى هذا الذي يجب أن نذهب إليه الآن هذا الذي تدل عليه النصوص الصريحة أنها في القراءة لذلك عمر قال سمعت هشام يقرأ بأحرف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدل على أن الاشكال في القراءة وليس في المعنى والنبي صلى الله عليه وسلم صوب الجميع لأن المعنى لا يختلف فالخطاب نفسه لكن الصورة مختلفة وأولا إذن هذا أول شيء أن الأحرف السبعة في القراءة وليس في المعنى ثانيا أن الحكمه من الاحرف السبع ومن نزولها التخفيف والتيسير على الامه ويكون ذلك إذا كانت الاحرف هذه الفاظها متغايره ولكنها متفقة المعنى ومنحصره في سبع لغات فبناء على الخلاف المتقدم ما الذي بقي من الأحرف السبعة فيما يقرأ بعد جمع القرآن في عهد عثمان بعد أن جمع عثمان رضي الله عنه وقلنا أن الجمع بمعنى النسخ أنه نسخه مما جمع في عهد أبي بكر فنسخ ولكنه نسخ على حرف واحد أو كان الغالب من حرف قريش والله أعلم والباقي من حروف أخرى ف ما الذي بقي من هذه الأحرف السبعة ذكر من كتب في علوم القرآن أن المسألة ذكروا فيها ثلاثة أقوال وهذه الأقوال هي مبنية على ما مفهوم الأحرف السبعة فالقول الأول هو بقاء حرف واحد من الأحرف السبعة و أبرز من انتصر لهذا القول هو إمام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله وكما ذكرت لكم أنه أن الدليل في هذه المسألة هو قول عثمان إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم فيقول هنا أن الباقي الأحر في الستة إذن اندثرت ولا لا يمكن أن نصل إليها في زمانه فضلا عن زماننا وهذا القول هو قول قوي جدا قال فيه ابن تيمية هو قول جمهور السلف قال هو قول جمهور العلماء من السلف والأئمة القول الثاني بقي قالوا بقي من الأحرف السبعة ما يحتمله رسم المصحف وأبرز القائلين به ابن الجزري ومعناه أن المصاحف كتبت على لفظ لغة قريش وعلى وبناء أو موافقة للعرضة الأخيرة ولكنهم قاموا بتجريد المصحف من النقط والشكل يعني لم يذكروا النقاط نقط. ولا الشكل ولا الحركات الضمه والفتحه والكسرة وذلك لتحتمل او ليحتمل الرسم هذا العثماني يحتمل الرسم ما بقي من الأحرف السبعة فكل كلمتين يشتمعان في الصوره فانه يجوز القراءه بكليهما لذلك قال مكي بن ابي طالب القيس رحمه الله قال هذه القراءات كلها التي يقرأ بها الناس اليوم وصحت روايتها عن الأئمة إنما هي جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن وهنا يظهر لنا أن القراءات ليست هي الأحرف الأحرف أوسع بكثير من القراءات الموجودة والذي يظهر لنا في هذه المسألة هنا أن الأول قول الأول والثاني لا خلاف بينهما عموما فالقرآن كتب ونسخ على حرف قريش ولكنه كان محتملا لأكثر من حرف مما يتفق في الصورة يتفق في الرسم القول الثالث نقله الصيوت عن جماعة من الفقهاء وهو أن المصاحف العثمانية مجتملة على الأحرف السبعة ولم يهمل منها شيء ولكنه ضعيف, هذا قول ضعيف. القول الثاني إن شاء الله هو الراجح والقول الأول لا يخالفه في المعنى والله تعالى أعلم ونختم بالملاحظة على أن الشروط أن القراءة الصحيحة المقبولة المتواترة التي ذكر العلماء لها ثلاثة شروط أن تكون متواترة أي بالنقل بنقل الكافة يعني الكافة وأن توافق شرط الثاني أن توافق اللغة العربية ولو بوجه وأن توافق رسم أحد المصاحف العثمانية التي أرسلها عثمان إلى الأمصار ومنها ما بقي عنده في المدينة فهذه الشروط التي الآن في هذا الزمان لا يجوز أن يقرأ بها في الصلوات حتى تشتمل على هذه الشروط الثلاث التي اتفق عليها العلماء والله أعلم وأحكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا جميعا وبارك فيكم حاولوا أن تراجعوا إن شاء الله هذا الدرس وما نستشكل أمرا ولم يجد له تفسيرا أو لم يفهموا جيدا إن شاء الله يطرح علينا السؤال إن شاء الله المرة القادمة حتى نتدارس جميعا هذه المسألة على كل حال، ننطيل عليكم أكثر، جزاكم الله خير، نبارك الله فيكم، سبحانك الله وما بحمدك، أشد والله إله إلا أمس، تغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم.